بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسباح المسباح في زجاجة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 ليجازيهم الله أحسن ما عملو ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من عير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب ميعدي يحسبه الله من حتى إذا جاء نجيده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللدن يغشاه موج من فوقه موج موج من فوقه موج من